طر على محمد وآله الطاهرين ذكر صاحب الرياض وربما يتردد بعض المتاخرين عن صاحب الحدائق في الحاقه بالجاري يعني في الحاق هي. مع المطار بالجاري مع ورود النجاسه عليه مع عدم الجريان يعني بهذين الشمطين إذا كان ماء المقر غير جاري اولا وكان المجاة وارد عليه لا أنه وارد على المجاة تقول في هذه الصورة لا دليل على أنه لا يتنجس في صورة كونه جاريا سواء كان واردا أو مورودا المهم أنه جار في صورة كونه جارياً وارداً او مورودا للنجاسة طاهر. في صورة كونه وارداً جاريا كان ام غير جاري طاهر. اما في صورة كونه غير جاري ومع ذلك مورود للنجاسة لانه لا وارد على النجاسة لا دليل العارف لا يلحق الجاري حتى في صورة كونه. الذي غير جاري وفي نفس الوقت النجاسة وردت عليه معظم لذلك مطر اجتمع في مطار هذا المكان الذي اجتمع فيه المطر لا هو جاري وفي نفس الوقت النجاسة وردت عليه ولا لا دليل على اجساره وعدمه تنفسه إذا كان طبعا أقلنا في الثلاثة في صوتها إذا كان أو افترضنا على أنه أثنان كان ماء المطر رشحل ما كان ثقافه يعني مثلا اكو ميزاب يصب خمرا مثلا او يصب زمن ميزاب يصب زمن والرذاذ ينزل من السماء ماء المطر مو جاري رذاذ ينزل من السماء اذا كان ماء المطر رذاذان وهذا الميزاب يرد عليه يعني يخرج من الميزاب دم يلد على هذا الرذاب في هذه الصورة يقول صاحب الحدائق لا تدل على أنه إلى مثال اولا لأنه غير جاري وثانيًا لأنه مورود للمجازات لا وارد صاحب الحدائق قد يسربه هذه الصورة خارجنا أنا حكم بالتراب ليش انتفاعة من صاحب الحدائق الى اختصاص الروايات المتقدمة النافية للبائس عن ماء للطار بعد الملاقات للنجاتة هذه الروايش مختصة بوروده پاتلُ! التفاتا' إلى اختصاص الروايات المتقدمة النافية للبائس عنه يعني عن المطار. بعد الملاقات بوروده على المتقدمة. الروايات التي تحكم بطهارِ الماء المطار وأورردها ورود ما المطر على النجاس لا ورود النجاس <تصفيق> عليه فمصدخات يطلقوا على ففي الصحية هذه الأولى طبعا فيها كلام عن الصطح يبال عليه فتصيبه السماء فتصيبه السماء السماء ورد المطر ورد عليه فتصيبه السماء فيكف يصيب الضوء أو قوله في مرسلة في الكاهدي مثلا في كل شيء يراه ما المطر يرد عليه أو قوله عن البيت يبال على ظهره ويقتسل من ثم يصيبه المطر يرد عليه إذا كل الروايات الظاهر منها عدم البأس وانما المطر لا ينفع المورد شنو؟ ورود ما المطر على المجلس لا ورود المجلس على ولا دلالة فيها على الحكم المذكور يا حكم هذا مع العكس يعني مع ورود النجاة عليه لا مع وروده على النجاة فينبغي إذا هذه الصورة من مشمولة للروايات نرجع فيها للقواعد العامة كل مورد ليس فيه دليل خاص يشعر فيه الأدلة هذا المورد وهو صورة ورود النجاسة على ماء المطار لم يرد فيه دليل خاص مثل الخاص وخاصة بغيره يرجع للأدلة العامة شو الأدلة العامة فينبغ الرجوع فيه إلى القواعد قواعد العامة إذا هذا الماء الذي هو قليل من جهة موجاري جهة ثانية النجاسة وردت عليه هذه جهة ثانية هذا الماء إن كان سابقا طاهرا ووردت النجاسة عليه فحينئذ بمقتضى إذا بلغ الماء قدر كرنا من النجاس جنوية تنجس له جغد ولا قهر وإن كان سابقا نجسين خب بعد مقتضى استصحاب النجاسة بقاءه على النجاس وإذا كان كراً فمقتضى إذا بلغ الماء قدر كرنا من النجاس جنوية إلا إذا كان السابق فجسنت الصاحب فإذا هذا الرجحين ضعيف إما لقائد الجبل هذا ما وقدر كرده إما لصاحب سواء كان صاحب فارس صاحب جسنت لحد حاله كلام صاحب الحدائق ضعيف لماذا لما قدمناه من الأصول مم. لا أصول قالت الطهار ماء نشك في نجاسته ماء قليل غير جاري بل لا ورده النجاسه عليه لانه ورد على النجاسه الادله الخاصه تشمله مثل ما يقول الصحابه هذا خاصه واردته وروده على النجاسه ده بيرجعوا في ورود يرجع فيه لا نرجع في الوصول النصوص لس أصحاب الطهارة أو متابعة الطهارة هذه البصور المتأخرين لم يتلبه لها دقدهم في هني لا أبو يلاحظ انت أنت تتمسك تمسك بهذا المورد قاعد الطهر ما تمسك إذا بلغ الماء وقدر كرر كان ماء أن إذا كان ما أن ووردت عليه النجاسة بلا كلام إذا بلغ الماء وقدر كرن للنبي سوشي تشمله ماء قليل وردت عليه النجاسي تنجس من مدرد الملاقات لمفهوم قوله إذا بلغ الماء وقدر كرر بالمفهوم لعنى قاعدة الطهارة قاعدة الطهارة محكومة هذه الرواية باعتبار أن هذه الرواية أخص إذا بلغ الماء وقدر كرر لم ينجس شيء هذه الرواية أخص من مدلول قاعدة الطهارة وهي كل ما انباطر حتى بلغ النوقل تقدم على قالت هذا إذا كان كرر أو لم يكن كرر إن كان كرر يتمسك بمنطوق هذه الرواية إذا بلغ النوقل كرر وإذا كان أقل من كرر تمسك بمفهوم هذه الرواية أنه إذا لم يبلغ قدر كرر من يجزي الشيء على أي حال هذه الرواية تقدم على قالت الطهارة مقدم على نحو التخصيص او على نحو الحكومات تنقلوا عن الشيخ محفظ طار وعلى الراضي لكن والله قال مقدم مقدم بعد حاكيم خاص مقدم هذه الدوخور على نحو الحكومات او على نحو الورود او على نحو التخصيص مقدم نادر رواية على وإذا كانت له حالة اما إما طهارة والنجاسة إن كانت له حالة سادقات وهي النجاسة أحد يهتمين مع سبق حالة النجاسه فيه أن نتمسح مثلا بالأصول قاعدة طهارة أصحابه أصحابه أصحابه قاعدة الطهارة أصلا حكمي استصحاب اصحاب هذا الماء اصلا موضوعيا اصلا موضوعي هاتوا الاصل يعني اذا كانت حالته السابقه الطهاره وليس حالته السابقه النجاسه اذا كانت حالته السابقه ان الطهاره وليس النجاسه هنا يدور الامر بين استصحاب النجاسه وبين قاعدته قاعده ف لكن حسب شنو بين الطهاره والنجاسه نعم، إن إذا الحالة السابقة النجاسة استصحاب النجاسة حاكم على قاع الطهارة، أصل موضوع يقتضي عنه. إذا الحالة السابقة الطهارة استصحاب الطهارة، طهارة هذا الماء يتعارض مع ماذا؟ مع مفهوم قوله اذا بلغ الماء وقدر كرّن لم نجس مفهوم قوله اذا بلغ الماء وقدر كرّن لم نجس شيئا. يقتضي نجاسة. استصحاب الطهارة يقتضي طهارة ايهما المقدم؟ استصحاب الطهارة هذا كان طاهر سابقا استصحاب الطهارة يقتضي طهارة مفهوم قوله اذا بلغ الماء وقدر كرن لم ينجسه شيء انه هذا شنو يتنجس هذا لم يبلغ قدر كرن هذا ينجس اي يقدم؟ شراح كان الموت تنجس حالات الأصل العملي ذلك اجتهابين ويجعلون قتلون اصحاب النجاسة أصلين عن نبيهم ويجعلون اجتهابين ويجعلون اجتهابين ويجعلون فعلى أي حال خلاص صغر بعد أن تسلموا دعما تسلموا سمطلب تاني إذا قلت بأن الروايات التي وردت فينا في نهي الباس عن ماء المطار إذا قدت بأن هذه الروايات خاصة بالماء الذي يرد على النجاسة ولا تشمل الماء الذي ترد عليه النجاسة بعد أن تسلموا بهذا كلام صحيح الحداثة ارجع فينا القرار أما إذا ما سلمت وقلت بها أن الروايات كما سألت هناك أن الروايات الدالة على نفي الباس عن المطر مو خاصة بالماء الذي يرد على النجاسة بل عامة حتى للماء الذي ترد عليه النجاسة بدي النقش النقاش نحن اما بعد التسليم بهذه النقطة وهو ان الروايات النافية للباس عن ماء المطر خاص بالماء الوارد ولا تشمل الماء المورود كلام صح الأداف متي اذا هالنقطة ما سلموا لا مو مخاصة من الماء الوارد عام حتى للماء المورود بحي العيد البريد فلا لانه انما يرجع للقواعد فرع عدم شمول الدليل أن خاص لهذا المورد أطراب النبري الخاص شاملون لما قدمناه من الأصول وعموم المرسلات. المرسلة مرسلة الكاهدي وإن تضمن صدرها ما في سادقها لعدم تخصيص العام في المورد الخاص فتأمناه مرسلة الكاهدي قرأناه وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد نعريف الحكم من الكاهدي عن رجلنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت حديث يسيل علي من ما فعل هذا الرجل يسيل علي من ما يسيل علي من ما القطار أرى فيه التغير وأرى فيه آثار الخضار فتقطر القطرات علي وينتبه عليه يمينه. شاهد محل الكلام هني في أن الماء ظاهر السؤال في أن الماء شنو؟ وارد على الميزان. ورجل ما قد يقع على الصط. بالصط يبال عليه مثلا فيرد ماء المطر على الصط. يتلوث بهذا البول ثم ينزل من الميزان. يقع على ثوبه. قال فيها. وهي السورة سورة ورود الماء على الميزان. والبيت يتوضع على صفحه يتب على فيابنا قال ما بذابا ما بيشك بذق كل شيء يراه ما المطر فقط يقول صاحب اليمين تمسك مش إنه بعموم الغال كل شيء يراه يراه واردا او مورودا يراه يفق عليه يراه دولا كل شيء يراه ما المطر واردا او مورودا يصدق على انه يراه فنتمسح بعموم الدل لاثبات العموم وانه لا فرق في ماء المطر بين ان يكون واردا او مورودا كل شيء يراه ماء المطر قد صحوا السؤال خاص بمورد ورود ماء المطر على النجاسه مورد السؤال هو هذا مورد السؤال ناظر لورود ماء المطر على النجاسة. للعكس، فكيف تعممون الجواب؟ يقول خصوص المورد. ماذا؟ ما دام الجواب عام. من؟ الحين نريد منه. الحين نريد. لا نفهم خصوصية المورد. أكيد. أي وجه التامل واضح. انه من اين تثبتون همون الجواب اذا تبت ان الجواب عامون خصوص المورد لا يخص الواحد هذا كلام عدل لكن من اين تثبتون ان الجواب عامون من اين ربما يقول المستدل كصاحب الحدائق انه خصوصية المورد صالحة لان تكون قاينة على خصوصيه جواب تسويه المورد خصوصيه المورد صالحه للقرينيه ومع احتفاء الكلام قائده خصوصيه بعد العقد وضع اختصاص الكلام بما صالح للقرينيه لا ينعقد له ظهور في الاظما مختفي ما هو صالح للقرينيه لا ينعقد له. لو العقد الاطلاق يجي كلامكم خصوص المورد في الخاص او من في أصلنا قبل الله لا الله لكن عقد أو لا كل شيء يراه ماء المطر يراه يعني يراه يرجع لي بقربتي في أو يرجع السماح مبافئ لاتعبير فقط طهر كل شيء يراه ماء المطر طهر لو قال كل شيء يراه ماء المطر فلا يتنجى ربما يقال بأنه عامل الوارد لكن عندما يقول كل شيء سراه ماء المطر فقط طهور معناه ان اللي ورد على ماء المطر هو الذي طهور هذا انما يتصور في ورود النجاسه عليه لا في وروده على النجاسه واضح سلام انما يتصور هذا كون ماء المطر يعني المدلول مرسل بالكاهل المطهريه لو كان مدلول مرسلة الكاهلي الطاهرية كل شيء يراه ما المطر لا يتنجس به لو كان مدلا مدلوله الطاهرية ما المطر نقول قد يقال أن هم للوارد والمرد على أجهزة حاله ما يتغير الطاهر أما عندما يقول كل شيء يراه ما المطر فقط طهر يعني فقط طهر ذلك الشيء ويكون مدلول مدلول الرواية المفهيرية المطهريه انما تتطور في صوره ورود ماء المطار عليه لا في صوره وروده على ماء المطار منصرف على هذا المكان صراخا جزئيا واضح ولا مع ورود ماء المطار عليه يقال بانه بلد بورود ماء المطار عليه صحيح اما مع وروده على ماء المطار لا يقال بان ماء المطار مطهر له كل شيء يراه ماء المطار فقط مو ما يمكن يمكي اما الرواية منصرفة عن هذا الرواية بتعبيرها فقط طهر منصرفة الى صورة وروده عليه لا في صورة وروده في عليه صار معلوم <تصفيق> مع ان قوله وان تضمن صدرها صدر يعني صدره مرة تزكالي ما في سابقيها شنو سابقيها روايات اللي قرحناهم كيف بل أن هذا السادقين أيضا المتضمنين لحالة الورود عليه لا حالة أنه مورودون فواضح مع أن قوله في الصحيح المتقدم ما أصابه من الماء أكثر منه في حكم التعليم يا صحيح المتقدم صحيح هشار بالإسعالين عن الصطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكِف يجي، يجري فيصيبُهُ ان يطلع من المزاج يصيبُهُ فيه. قال لا باس هذا، ما أصابهُ من الماء، مهم أن يصيبَهُ ما أكثر فحف إذا نظرنا للسؤال والجواب نقول هذا الرواية ما نجعل سبيلنا لأنها وناظرة لسؤال الورود وباله عليك تصيبه السبب ناظرة لصوره كون ماء المطر واردان وليس تعمل لسؤال كون ماء المطر مورودا لكن إذا نظرنا إلى الذيل في الجواب ما أصابه من الماء الأكثر ظاهر هذا الذيل أنه تعليم شيء يعلم ليش لا تحسده لماذا لا بأس به؟ لأنه أصابه من الماء الثرومين. واضح الدليل أنه في مقام التعليل. لماذا حكمنا بأنه لا بأس به؟ لأنه أصابه من الماء الثرومين. يعني الماء مستهلك، لا مستهلك. النجاسة مستهلكة في الماء. لا الماء مستهلك في النجاسة. بما أن الماء هو المستهلك، ما أصابه من الماء الثرومين. ظاهر كلامه والتعليق. وظاهر التعليف هو في شيء نموه ظاهر التعليف في الأكثرية وعلى الإصابة لا معنى أن يستخدم في أكثرية إذا كان العلى في عدم البأس أنه أصابه بعد أكثر أقل ما يلسأ الأكثرية والأقلية لا مدخلية لها تعبيره ما أصابه من الماء أكثر من معناه أن العلى للحكم هو الأكثرية للإصابة المهم أن يكون الماء أكثر من النجاسة المهم أن يكون الماء مستهلك لا مستهلك هذا ظاهر الرواية لمن عنده ذوق يفهم من هذا الذين ما أصابه من الماء أكثر من يدخل أنه أولا هو في للحكم ثانيا أن التعليل مصبه الكثرة وليس مصبه الإصابة بما أن التعليل مصبه الكثرة لا يفرق من أن يكون وارد أو موضب من أنه أكثر في ما اكثر منه ما دام التعليل في الكثرة اذا لا يطرق بين ان يكون واردا او مورودا على اي حال الماء مستحيكون فتدل الرواية على خلاف ثلاثة مع تمام مع ان قوله بالصحيح المتقد ما اصابه من المال اكثر من في فضل التعليل من قال وقول الله السبيل وظاهره وظاهر التعليم جعل العلم خصوصا اكثر له لصاحبه اكثرية هي العيوان ولا يختلف فيها الحال يعني في الاكثرية في الصورتين صورة ورودها على المجاسة او صورة ورود على عليه بلا شبهتين هذا الرد الثاني حالي. الرد الثاني هذا مع ان الصحيحة السادقة طريحة في رده يا الصحيحة الصحيحة قال لي اني قال؟ عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر هذه صريحة أن النجاسه واردة لا أن الماء واردة صب فيه خمر صابح؟ الرواية الرواية صريحة في أن النجاسه واردة لأنها مورودة صب فيه خمر لا أقل من العموم لا أقل إذا أنا خاطب ورود النجاسه لا أقل منه. عم فما يتوهم أن خاصة دوره فيها. ثم هي فيه يقول ثم هي خاصة إذا هي خاصة دوره في النجاسة على الآخر أنها من حيث وقوع التصريف فيها بصد الخبر فيها البعض من دون تفصيل بينه كان قليل كثير جارير كام وإطلاق كثير من الأخبار النافية للبعثة زين هذه بالنسبة للأخبار المتعلقة. لكن عدنا أخبار أخرى عامة عدنا أخبار أخرى عامة أن ماء المطر لا بأسبب واردا أو مورودا مثل شنون سيد بن حسين سئله يعني صادر عن طين المطر بصيد الحسين طين فيه البول والعذراء والزم فقال طين المطر لا ينجوز يعني انه وارد موروط في ما عامة وقال ايضا او اخو بالمعلق ما اشتبه افلاق كثير من الاخبار الناس في البأس عام او راجعنها المعلق للاخوار اللي مروا اللي مروا اللي مروا اللي مروا اللي قرأناها القرأة وإطلاع كثيراً من الأخبار النافية للبأس عن من دون تحييد لورونا شاهدوا وقصور الأسنان. <تصفيق> إن هذه الأخبار الصحقاء نادراً ما تحدث، أسمع فيما عدا ما وفيها. ماذا تقول؟ يقول وقصور الأسنان في جميعها، قصور الأسنان في ما عد المرسلة وفيها بعينه. أوه تتطور وقصور الأسنان في, في, في هذه الرسالات. <تصفيق> لا أول غير المرسلات أعيدوا بها المرسلها مقصرت قاصر لأنها مرسلة أضبت حدها عام بعد وقصور الأسانين فيما عدا المرسلة وفيها غير بائرين أدهني بعض رساتي بالنسبة ليش في العالف فاصلين يجي إشكال كان الفاصلة ليش حط الفاصلة وقصور الأسانين فيما عدا المرسلة وفيها بعدين يحق الفاصلة وحط الفاصل قبل سنه وفيه معكم اتخذوا بالاشكال غير ضائر بعد الاعتبار بعمل الاصحاب عمل المشروع جاء بما ان المشروع عملوا باخلاص هذه الروايات وما خالف الا صاحب العزائم يقول ما المطر وارد او ما عمل المشهور والجادة فالكلام في الكلام الكلام الكبرى بعد بعد يرجع على صاحب مع ان القول بما قاله كاد ان يكون خرقا للاجماع ايش اذ لم نقف على من نص على ما ذكره هنا ايش واحد يتفصل يا يقول ماء المطر كماء الجاري مطلقا واردا او مورودا يا يقول ماء المطر مو مثل ماء الجاري اما واحد يططين ماء المطر كالجاري ان كان واردا على النجاسة وليس كالجاري ان كان مورودا مثل واحد غيره بل اذ لم نقف على من نص على من ذكر على ماذا ذكر هنا بل كل من ألحقه بالجاري ألحقه قبل المطر وارد وَثُبُوتُ القول بالتفصيل نعم اهناك في القليل غير ماء المطار فصلنا صح صحيح تستفسير ماء فلا تستفسير قالوا ماء غير المطر الماء الذي هو ليس بماء مطر ماء غير المطر إن كان كثيرا فلا ينفعل مجرد المطار إن كان قليلا فيه خلاقه بعضهم يقول ينفعل بالملاقات واردا أو ما ورود مثل القليل من غير ماء المطر بعضهم يقول مثل السيد المرتضى لا القليل ينفع بملاقات النجاسه ان كان مورودا لا ما اذا كان واردا تفصلوا هنا في القليل من غير ماء المطر تفصيلهم هناك في القليل من غير ماء المطر لا يعني التفصيل بالمقام لا ملازم بين الامرين معلوم وثبوت القول بالتفصيل المذكور في القليل يعني القليل من غير ماء المطار لجماعة في غير المقام لا يستلزم ثبوته هنا يعني في المقام لتغير هنا تغير المقام من محله في ماء المطار لا من غير ماء لا غير هذا مع أن القول به ثمت القول بالتفصيل هناك في القليل من ماء المطار. الا ما نشا عند محققيهم وتلقاه المورد وكلفاه المورد في جمله من تحقيقاته ترى ان عند تحقيق في جمله من تحقيقاته بالقبوص قبل هذا التفصيل هذا بل من غير ما فقد تفصيل وارد وارد لا يتنجس من شاء شنهو من شاء التفصيل هنا من شاءه من عدم العموم فيما دل على نجاسة القليل بالملاقات الروايات التي تدل على نجاسة القليل بالملاقات ما فيها عموم بل خاصة بصورة ورود النجاسة عليه ولا تشمل صورة وروده على النجاسة الرواية تقرأوها فناش الصفحة منها الصحيح عن الماء تبول فيه، التوارد. يعني تردي النجاسة عليه. خالق فيه، الجنوب. يرتسل فيه. الجنوب. قال إذا كان قدر قرون لكن يتجلس في صورة ورود النجاسة عليه. واضح أو مثلا صحيح الآخر عن الدجاج والحمامات وأشباههما تقع العيرات ثم تدخل في الماء. يتوبى منه الصلاة سؤال عن الدجاجة حتى في الزمن السابق دجاج. الله يرحم السيء أي كان مرة في المطبخ طايحة نجا. هذا السؤال من عندنا <تصفيق> ناقص هل نودجاجتنا مصريه؟ مثلا خل لها مثلا صحن روز خليها مثلا ها هذا. ات اكل نص نص وعاء فيه بقية هذا حكم شنو مثلا يعني انا حاسب على هذا الاسراف مثلا اسراف الدجاجة <تصفيق> تحل دماؤ المسلمين الذي يدمه ويحرم طلع النخلة في المتهل في الدماغ العالم يفكر فهي قضايا يفكر فالدجاجة انه مثلا اسراف هذا <تصفيق> عن الدجاجة والحمامة واشباهه فطأوا العذراء، ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا واضح انه النجاسة ورد على الماء الا ان يكون الماء قد أدخل منه. وفي اخر عن رجل رعف وهو يتوبأ فقطر قطرة في جنائه هل يصبح اتناء الروايات التي تدل على انتعال القليل بالملاقات وهذا في خصوص ورود النجاحات على دل على بن ملاقات بالملاقات بناء على اختصاص اكثر اخبارها بصور مخصوصا هذه الصور صور ورود النجاسة عليه. ليس صورة ورود الماء على النجاسة منها من منها منها منها هذا جزء من الدليل منها الثاني من الدليل وفقد اللفظ الدال على العموم في المطلق من أخبارها أكو أخبار فيها مطلقة ما قالت وارد الموروض قالت الماء القليل ينفعل <تصفيق> أما هذه الحفاظ مطلقة مو عاملة قرقنا كل ما سبق بين العموم وبين الموروض <تصفيق> العموم يعني لا واضح يعني لا يكون موضوع العموم إطلاق يعني من مو معلوم جريا مثل شنو الأخبار المطلقة بشير عن نبيناريا من قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له ركيه نبي فنزح دلوًا للوضوء من عكي له فخرج عليه ثفعة عذرة مئة على المساعدة فلا موجود من على المساعدة فأكفأ ثفر منا على الأرض وتربق الباقي هذه مطمئة بل شامل صورة ورود النجاسة أو وروده على النجاسة أو مثلاً أدري لما كانت الليلة التي وعد فيها علي بن الحسين قال لولدي محمد يا بني تبغني وضوءا قال فقمت فجئته بما فقال لا تبغي هذا فإن فيه شيئا ميتا قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه صلاه فجئته بوضوء غيرك فعلى أي حال بالنسبة لهذه الروايات المطلقه وما فيها لا قد يدلوا على العموم حتى نتمسك بعمومها للوارد والمورود مطلقا إذا مطلقا نقول اختصاص الروايات الأولى بصورة وروده ورود النجاس عليه صالح لتقييد هذه المطلقات المطلقات فما عموم لو كان فيها الأفضل فما بعموم أما مع عدم لفظ العموم فقط معتمدة على الإطلاق والإطلاق يعتمد على مقدمات الحكمة من جمعة مقدمات الحكمة عدم القرينة على التقييد نقول الروايات الواردة في خصوص ورود النجاسة عليه ولا تشمل صورة وروده على النجاسة قد تكون صالحة بالتقييد فلا عقد مقدمات الحكمة أربعا والاكتفاء في رفع منافع الحكم بثبوت الحكم في الانفعال في بعض أفراده القول إذا الحكم خاص بورود النجاسة أيش ليش طلق الإمام هذا ينافي إذا كان الحكم خاصا يعني الحكم بالنجاسة إذا كان الحكم بالنجاسة خاصا بورود النجاسة عليه لا بورودي على النجاسة إيش مع الإمام يستعمل لقبا مطلقا استعماله لفظ المطلق مع ان الحكم خاص خلاف الحكمة يكفي في رفع منافات الحكمة ان الحكم شنو في بعض ابى افراده موجود والافتفاء في رفع منافات الحكمه يعني كيف يتكلم بالمطلق مع ان الحكم خاص هذا خلاف الحكمه يقول يكتفى في رفع منافات الحكم هذا يثبوت الحكم بالانفعال في بعض افراده وهو فروج النجاسة هذا اللي ذكروا هناك آه. في القليل من غير ماء المصار اللي ذكروا هناك في مقامنا يصير مقتضي لعدم التفصيل ما يصير مقتضي لتفصيل في العرب يعني نعكس احنا كلام سعر بمقتضى ما ذكرتم هناك يكون هنا عدم التفصيل لا التفصيل شلون يقتضي عدم التفصيل وهذا كما ترى يقتضي عدم التفصيل المقام، ويقتضي التفصيل المقام، التفصيل هناك لا يقتضي ان احنا تابعنا الشكل، التفصيل هناك لا يقتضي التفصيل هنا، الان نترقب التفصيل هناك يقتضي عدم التفصيل هناك، نترقب ليه؟ اه لكون الصورة المفروضة هي الصوره المفروضة كون الماء ما أمطرن. وقد وردت النجاسه عليه هذه الصورة المخروضة ليست من أفراد الأخبار الخاص يا أخبار الخاصة مو في الماء المطار أخبار الخاصة هناك في الماء القليل الأخبار الخاصة في الماء القليل كلها وردة في الآلية كون الماء ما مطار منظرا إله فنحل كلام من الصورة المخروضة في محل كلام ماه وهي, وهي كون الماء ما مطار ووردة في النجاح هذه الصورة لا داخلة في اخبار هذا الباب خلاص ندعي صاحب الحذاء وإن كنا ندعي نداخل لكن أبي لا يأكل الصغيرة دا. لا داخلة في اخبار هذا الباب لا داخلة في أخبار ذاك الباب أيضا لأن أخبار ذاك الباب باب القليل ماء للماء القليل من غير مائل مطاع واضح لكون الصورة المفروضة هنا ليست من أفراد الأخبار الخاصة الأخبار الخاصة بالماء القليل هاي ضايع والمطلق من أخبارها لا عموة فيها يبغى، أو المطلق من أخبار الماء القليل، يقولها بالمطلق لا عموة فيها اسم الماء المطار، أو فيكفي في رفع منافع الإكذب ثبوت الفضي استعان في غيره المطار، نفس الدخل والدخل الإجابة الجواب، نقول بأن الأخبار المطلقة الماء القليل. إذا كان الحكم في هذا غير ماء المطار ليش طرح بنحو نحو مطلع أذينات العثمة جواب يكفي في دفع مناتات العثمة أنه في بعض أفراده وهو غير ماء المطار ينفعل ويتنجيه هل متجه متجه إليه في هذه الصورة متجه في الصورة اللي هي محل الكلام نوعي صحر الحدائق إذا يقول هذه الصورة ألا وهي كون الماء ماء مطر ووردت النجاسة عليه وليس بجار هذه الصورة إذا مي داخل في أخبار ماء المطار وليه داخل في أخبار الماء القليل شنو حكمها؟ المتجه فيه الرجوع فيه يعني في هذه الصورة بأنواعه سوى ما فيه الإجماع على قبوله النجاسة يقول أكو صورة مجمع عليها صورة المجمع عليها شنو إذا انقطع المطر نزل وانقطع وكان قليلا قالوا هذا يخبر المجمع إذا نزل ماء المطر وانقطع وكان هذا المنقطع شنو قليلا والتقى بالنجاسة قالوا هي تنجس الصورة قام الإجماع على مجمع ما سوى هذه الصوره ماء قليلا ليس بجاري وليس بمنقطع شنو الحق فالمتجه فيه يعني في ماء المطار الرجوع فيه بأنواعه سوى ما فيه الإجماع على قبوله النجاسة يرى الصورة التي فيها الإجماع على قبول النجاسة كما إذا انقطع وكان قليلا وإن كان جاريا هذه الصورة أجمع على أنها تقبل النجاسة ما سوى هذه الصورة يرجع الى مقتضى الطهارات من الاصف على الطهارة او العموات انزلنا من السماء الى الطهور الى الطهور فما ذكره الاصحاب هو الواد بالنسيجة نرجع للطهارات والله الله